وإذ أسر النبي إلى بعض أسواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضا وأعرض عن بعض فلما لبأها به قالت من أنبأت هذا قال نبأ لي العليم الخبير إن صغت قُلُوبَكُمَا وَإِن تظاهر عليه فإن الله هو مَوْلَانَا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة إِن ذلك بِالْحَقِّ فَاتَّبِعُوهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا مسلمات مؤمنات قايتات تائبات عباد وأهليكم نار قو أنفسكم وأهليكم نار وقود والناس والحجار عليها ملاك قلاش داد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون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 عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيْئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ, جنات تَجْمِلْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِلْ لَهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَابًا لَعِيدِهِمْ وَبِعِيمَالِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا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 فكانت تحت عبدله من عيالنا صالحا فخالت ما فلن يغنيها فلم يغنيا عنه من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا راتك فعون اذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنه ولجي من فرعون وعمله ولجي من القوم الظالمين ومر يمذنك عمرال التي أحصلت فرجها فنفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين